بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى احوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسترك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشفى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى